بُوَكْ تو دَخَّصَ. سبعة عشر. سبعة عشر. في البيت. في البيت. هنا هنا بيتنا. هنا بيتنا. لا تجمينتو إيستاس فوق يوجد السقف فوق يوجد السقف لا كيلو إيستاس مال سوبري تحت يوجد القبو تحت يوجد القبو إيستاس جاردينو مالانتاو نادوفو توجد حديقه خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أسجار. بجوار المنزل هنا شقتي هنا شقتي هنا هنا المطبخ والحمام هنا المطبخ والحمام ين هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. لا أنير بوردو استاس فرمتا. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. سد لفناستري استاس مالفرمتاي. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. حديو برماغس. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. تي استس صوفا. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد وكنبة. تفضل وجلس. تفضل واجلس. هناك يوجد كمبيوتر. هناك يوجد كمبيوتري. تيي <تصفيق> اس داس ميا هناك جهازي استيريو. هناك جهازي الستيريو. <تصفيق> التلفزيون جديد تماماً التلفزيون جديد